Ti la la la اي هصير احسن ولا يمنعني شي ما دام راسي حي بسوي اللي علي هصير بما نويت وعزمت بكمل ولا شيء ما دام راسي حي بسوي اللي علي إيه هصير أحسن بما إني نويت وعزم Cha mekem أحسنوا لوجا لو جنون كلام الناس هون مقابلًا أكون أكون إيه هصير أحسن فلا قال وجيل بغير بجيل أنا بال طويل إيه هصير أحسنوا لوجا لو جنون كلام الناس هون مقابلًا أكون نحسن فلا قال وجيل انا بالطويل ما لي خايف ولا لي واقف انا ماشي وقلبي شايف التحدي ضوحي عندي حتى لو بصعاب وجسام واقف حصير احسن وصل تماسك وسموه البطار ايها احسن ولو عندي هموم فيها غيوم وعاليها نجومي احسن فك غيري وصل تماسك بالامل وسموه البطر احسن ولو عندي هموم هل يوم السلام عليكم انا حمود الخضر اذا عجبكم الفيديو تعرفون شو تسوون سبسكرايب لايك شير وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي